لو عالكلام اتقال ياما يقدر كلام من قبل حبك اه مش بالكلام تملك عينيا وقلبي وتخليني احبك اه الكلام لو ع علشان اعيش لك ايامي خ ل ي ن اشوف ي ك احلامي واحس ب ك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي ي ايامي خلينا علشان اعش لك ش و ف د او ي جنبي م ا ل جنبي او مش قدامي مش بالكلام خليك قريب خليك حنين خليني دايما احس ك ディ حاجة تطبان بس في عينيك علشان أعشلك أيامي خلينا شوف ي أحلامي وأحس بك دايما جنبي لو جنبي أو مش قدامي علشان أعشلك أيامي في أحيان و أ ح س ب ك دايما جنبي لو جنبي أ و مش قدامي مش بالكلام <متصفيق> انت غرامي انت في كلامي وعشان حبيبي اعمل كتير ح س ا ل ل ي بيا وخاف علي تبقى في ع ي ن ي ح ب الكبير اه علشان اعيشلك ا ي ا م د اه م ا ً جنبي علشان أ ع ي ش لك أ ي ا م ي خليني اشوف فيك احلامي و أ ح س بك دايما جنبي لو جنبي أ و مش قدامي مش بالكلام